قلبك الصاف الودود فالكون ينتظر الورود من قلبك الصاف الودود فاذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك واجعل هنانا عادتك أقبل هنا أقبل هنا بصمتك ضع بصمتك, بصمتك <iman veya> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيما مضى كنت في الأعياد مسرورا فساءك العيد في أغمات مأسورا ترى بناتك في الأطمار عارية أجسادهن وما يملكنا قطميرا يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات في الأحلام إنها احداث لأقوام سجنوا سجنوا بسبب قضايا تتعلق بالأعراض أو بالأنفس والقتل أو ربما جرى عليهم القدر فأصيبوا بفقر فلحقهم دين لم يستطيعوا تسديده فأبعدوا عن أولادهم سنة وسنتين وعشر وربما مات أحدهم في السجن ولم يستطع أن يقضي يدينا قصص مؤلمة إذا دخلت إلى السجون رأيت فيها آلاما وآهات بعضهم لا يستطيع أن يحادث أهله ولا أن يتصل بهم بعضهم يبكي ليله ونهاره يرجو أن يرزق بنظرة إلى طفل من أطفاله كيف كانت السجون في السابق؟ هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يسجن أحدا كيف كانوا يتعاملون مع السجناء متى أنشأت السجون متى جعلت بيوت خاصة للسجن فقط لا تستعمل لغيرها كيف يتعامل اليوم مع السجناء ما هي الطريقة الصحيحة ليتعامل معهم لاجل أن تتحول السجون إلى إصلاحيات بدل أن تكون مجرد حجز وحبس للأشخاص ما هي أشعار الشعراء حول السجن والسجناء هل السجن هو حبس فقط وتأديب للسجين أم أن أهله أيضا يلحقهم أذى ما هي مشاعر أولادهم ونظرات زوجاتهم وما هو مقدار اشتياق أمهاتهم وآبائهم لا بد أن ندخل إلى السجون أن نقلب أنظارنا في عنابرها أن نحاول أن ندخل إلى قلوب أصحابها نحزن لحزنهم ونفرح لفرحهم ونصاب لمصابهم نستمع إليهم لعلنا نستطيع أن نقدم لهم شيئا تعالوا اليوم ندخل جميعا في رحلة إلى بيوت أخرى إنها السجون الحمد لله القائل قال رب السجن أحب إلي عجباً السجن أحب إلي نعم إنه أحب إلي إنه السجن والسجنة أحوال وابتلاء وقصص وبلاء أقوام حبسوا عن أهليهم وأولادهم وبيوتهم وديارهم فمتى يكون السجن محبوبا؟ وما أحوال السجناء؟ وما أحوال أهليهم؟ وكيف نضع بصمتنا معهم؟ كل هذا وأكثر نتحدث عنه اليوم في حلقتنا ضع بصمتك في رعاية السجناء نعم ضع بصمتك في رعاية السجناء. انا أرحب بكم يا شباب أرحب طبعا بإخوتي وأخواتي من المشاهدين والمشاركين معنا واليوم الإعلان وربما أمس أيضا أعلن في عدد من الجرائد المحلية وكذلك في صفحة البرنامج في الفيسبوك وفي صفحاتي أن العريف يدخلوا إلى السجن أشكر كل من كان تفاعل وقال بسم الله عليك يا شيخ الله يزيكم خير لكن هي كانت كلمة يعني إعلامية لشد الناس إلى البرنامج وها نحن اليوم في تقاريرنا سوف ندخل إلى السجن نقابل السجنة وفي الحقيقة ترى تعبنا جدا بصراحة حتى يسر الله تعالى لنا زيارة السجن وهو من أنجح السجون التي رأيتها في حياتي في التعامل مع السجنة في توفير السبل الجيدة لهم وبإذن الله تعالى سوف ترونه معنا فأنا أرحب بكم اليوم ورحب بالشباب معي بسليمان المعلم ومحمد السبهان وطارك وبإذن الله تعالى نستفيد لكم طبعا سليمان أستاذ في الجامعة في القانون ومحمد أظنك محامي محامي يخوفون عموما وطارك أظنك من عامة الشعب مثل التدريس ونحوه سأقدم مقدمة يا شباب عن العقوبات عموما وهل الشريعة قرت أصلا وجود عقوبات سيكون كلام في البداية كلام من صح التعبير تثقي في أكثر من كلام واقعي عن واقع السجون لكن لا بد من هذه المقدمة يعني يعني والله الحمد الذي يشاهد البرنامج يصلني منهم رسالي أخي فيهم ناس مثقافتهم عالية جدا فاحيانا لا بد أن تراعي أمثال هؤلاء عندما تتخاطب معهم لأنك إذا تكلم بمستوى منخفض سوف تفقد أمثال هؤلاء الذين هم يعتبرون الماس تفرح به في برنامجك وأيضا لا بد أن نتكلم احنا صار لنا يمكن قريب من سنتين كل مرة نريدنا تكلم عن السجون ونؤخرها لأجلنا ما تيسر لنا تقارير فالحمد لله أنه اليوم فتح بيننا المجال طبعا العقوبة في الشريعة الإسلامية مقرره وموجودة ومن أمن العقوبة ساء الأدب ابنك لو يعلم أنك لنت عاقبه إذا وقع في خطأ فإنه ربما يقع في عدد من الأخطاء بعدها و لا يرتفت العقوبات تتنوع منها عقوبات احيانا تكتفي فقط بالنظرة مثل لما ابنك مثلا تكلم بكلمة سيئة على أخي مجرد أنك تنظر إليه وتعبس هذا في الحقيقة نوع من العقوبة له جرت العادة أني أبتسم لك لكن هالمرة أنا وعاقبك وأعرض عنك مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة لم يزل معرضا عنه سائر اليوم إيش معنى لم يزل معرضا عنه يعني يزعل عليه إذا سمع مثلا جارية في البيت كذبت أو زوجة كذبت أو طفلا صغيرا كذب فإنه يعاقبه عليه الصلاة والسلام أن يعرض عنه يجي مثلا يا رسول الله أنا أريد كذا ما يتكلم معه يبغى يضحك معه ما يضحك معه لم يزل معرضا عنه هذه نوع من العق بلا شك وقررتها الشريعة العقوبات طبعا تزداد بحسب ازديات الذنب أو الخطأ وتصغر بصغره قد يكون أحيانا الإعراض مجرد الإعراض هذا عقوبة وقد تصل عقوبة أحيانا إلى الضرب قد تصل عقوبة إلى التعنيف بالكلام تقول له مثلا أنت ما تفهم ألست رجلا أنت ما أنت بعاقل أنت هذا أيضا نوع من التعنيف هذا أيضا عقوبة لذلك تجد احيانا إذا لو تدخل أحيانا على, على بيتي من البيوت او على أولادك ثم تقصد واحدا منهم وتبدأ تصرخ به وتبدأ تهاوش أنت ما تفهم إلى متى أعلمك أول سؤال سيسألك يا إيش يقول لك ماذا فعلت ماذا فعلت أنا وش سويت لأنه يدرك ان هذه عقوبة طيب أنت تعاقبني على ايش ما هو الخطأ الذي عملته فتقول له مثلا أني كسرت زجاج سيارتي مثلا يقول لا والله ما كسرته ولا أدري عنها مثلا فهو لما يرى التعزير لما يرى عقوبه يترقب مباشرة أني أذنبت ذنبا لذلك عاقبتني عليه لذلك النبي صلى الله عليه يقول تدرون من المفلس قال المفلس من لا درهم عنده ولا دينار قال لا المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام ثم قال لكن يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل ماله هذا طيب لماذا رب العالمين يؤاخذه على أنه ضرب هذا وشتم هذا لو كان ضرب هذا لو كان مثلا يشتغل جلات عند القاضي وقال القاضي هذا الإنسان فعل كذا وكذا اجلده عشر جلدات هل يحاسب يوم القيامة لماذا تجلده لا, لا, لا طبعا لأنه إنما جلده عقوبة له وكذلك لو أن القاضي شتم شخصا معينا شتمه من باب التعزير أنت ما تفهم أنت اصلا انسان طفل عقلك هذا صغير هذا نوع من الشتيمة لكنه يستحق ذلك تعزيرا له هذا الأيوة أخذ علي لذلك هذه أنواع من العقوبات طبعا عندنا في الشريعة جاءت هناك نصوص من العقوبة والعقوبة هي جزاء على الخطأ مثل ما قال الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ضيب يا رب هؤلاء فعلوا شيئا كبيرا يعني يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا يعني يريد أنه يسرق يقطع الطريق ينشر الزنا ينشر الفواحش يروج المخدرات هذا يا ربي ما اكتفى أنه هو مثلا فعل الذنب بينه وبين نفسه لا هذا يا ربي أخذ يسعى لأجل أن الناس يقعون في أنواع من المعصية يا ربي ما عقوبته قال الله جل وعلا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا هاي ربي أن يقتلوا يقطع رأسه أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من الخلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزيهم في الدنيا ولهم في الآخرية عذاب عظيم طيب ليش رب العالمين شدد العقوبة عليهم هذه الآية نزلت في قوم من العرانيين قبيلة من قبال العرب جاوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا فأكرمهم فاجتووا المدينة يعني أصابهم داء الاستسقاء يعني اجتماع الماء في البطن وجو المدينة ما ناسبهم هم جايين من نجد ونجد هي يعني صحراء جافة وبالتالي لما جاءوا إلى المدينة المدينة فيها مزارع وفيها نخيل وفيها مياه وبالتالي أصابهم نوع من المرض فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا مع إبل الصدقة ويشربوا من ألبانها وأبوالها وأخرجوا معهم رعي غنم يحلب لهم من اللبان ويعطيهم من باب تغيير البيئة ليصحوا فلما صحوا وذهب عنهم المرض أقبلوا إلى الراعي وسملوا عينيه يعني خرقوا عينيه بالرماح وهو حي ثم قتلوه ثم استاقوا الإبل معهم فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم ذلك نزلت الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا الان بدل ما تقولوا يعني كثر خيرك يا رسول الله جزاك الله خير أنت أحسنت إلينا غاية الإحسان وتأتون إلى هذا الراعي تقولوا بارك الله فيك أنت خدمتنا وأحسنت إلينا ثم أنتم لم تسرقوا الإبل أنتم جئتم وخرقتم عينيه ليش؟ يعني ايش الإجرام؟ إيش العنف هذا؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل بهم كما كما فعلوا بالراعي ونزلت مثل هذه الآية فالمقصود أن العقوبة تزداد بالزداد الجرء مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بامرأة قد سرقت فكبر على قريش امرأه من أشراف قريش وكانت تستلف المتاع تأتي إلى تقول والله أعطوني لو سمحتم مثلا ثيابا أو أعطوني يعني قدورا أو أعطوني تستعير المتاع ثم تجحده يطول عندها يومين ثلاثة أربع أسبوع شهر فيأتون يقولون أين الثوب الذي أعطيناك إياه وين الصحون والقدور والملاعق و... أين أغراضنا فتكون ما أخذتم منكم شيئا تجحده فلما أثبت عليها ذلك صار هذا نوعا من السرقة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها أن تقطع يدها فكأن الناس عظم عليهم ذلك تقطع يد امرأة من أشراف الناس فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وأقبلوا إليه عليه الصلاة والسلام بأسامة ابن زيد حبه وابن حبه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أسامه ويحب أباه حبا عظيما فجاء وقال رسول الله يعني جاء يشفع يتوسط أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منها غرامة مالية او يجلدها أما تقطع يدها وهي من أشراف قريش فقال يا رسول الله إن قريش عظم عليهم الأمر فغضب النبي عليه الصلاة قال تشفع في حد من حدود الله يا أسامة هذا حد الله تعالى يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وأنت يا أسامة تقول لا تقطع أتشفع في حد من حدود الله ثم رقى النبي صلى الله عليه وسلم من بر وقال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ثم قال وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وحشاها أن تسرق رضي الله تعالى عنه وهي سيدة النساء الجنة لكن نبي صلى الله يريد أن يضرب لهم مثلا أن العقوبات الشرعية يجب أن تكون على جميع الناس ما يصلح أن يقول والله فلان سرق فلان إشي يشتغل قالوا والله هذا أبوه مسؤول كبير وعمه وبنته متزوجها فلانه تقول والله هذا صعب يا أخي أننا يعني نفعل به كغيره أو نسجنه كغيره او, أو نقطع يده لأنه سرق أو, أو نجلده لأنه زنى صعبة طيب هذا خلاص صلحوا القضية وعدلوا لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ثم قال والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت قطعت بيدها كمثال على أنه صلى الله عليه وسلم يقتص من نفسه كما أنه يقتص من الآخرين طبعا العقوبة هي زجر للأشخاص لالا يقعوا في الأخطاء يعني لما الآن يقال والله يا جماعة ترى ما في مشكلة اللي بيسرق ما عادي اللي حسب قوتك تقدر تسرق أسرق يعني أنت حتى لو ضربت فلان في الشارع ترى ما فيه أحد يعني يعملك مشكلة وترى حتى لو اغتصبت بنت ترى ما فيه مشكلة ولو عجبتك سيارة في الطريق وجئت ودبرت نفسك وشغلته ومشيت ترى ما فيه مشكلة لو لو أن الناس أمين العقوبة ما في عقوبات لا لا لا لكثرة الفساد في الأرض لكن وضعت العقوبات لضبط الناس لذلك في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا تقصة مشهورة ثم حدثته نفسه أن يتوب قال يا جماعة دلوني على أعلم أهل الأرض قاتل تسع وتسعين نفس ما بين أطفال ورجال ونساء وكبار وصغار شخال قتل في الناس قال يا جماعة أنا بصراحة أريدني أتوب دلوني على أعلم أهل الأرض دلوه على رجل عابد جاء عندها العابد اللي العابد رأي عباده واستغفار فجاء إليه قال له إني انا قد سرقت وأنا قد قتلت تسع نفسا أريدني أتوب العابد هذا أول مرة يرى إنسانا قتل ليس نفسا ولا ثنتين ولا ثلاث ولا عشر تسعة وتسعين هل هذا من شدة رقة قلبه وخوفه من الله لو يطأ برجله خطأا على نملة صام شهرين متتعبعين من شدة الخوف وقداء أمامي واحد قتل تسعة وتسعين نفسا وتتوب يا أخي أنا لو أقتل نفس يمكن أي أسم رحمة الله أنا تسعة وتسعين ليس لك توبة خلاص أنت في النار أنت وضعك منتهي ليس لك توبة هذا الرجل غضب وطلع السكين وقتل العابد كم صارت الآن؟ مئة نفس وراح ثم حدثته نفسه أن يتوب قال دلوني على أعلمه الأرض فدل على رجل عالم فجاء عنده هذا العالم قال أني قتلت تسعة والسكين جاهزة لو قال ما لك توبة يمكن يضحي فيه قتلت تسعة نفسا هل لي من توبة؟ فقال وَمَنْ يحول بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوبَةِ التوبة بابها في السماء أنا ما أستطيع أني أغلق أبواب السماء من, من يقدر أصلاً يمنعك من التوبة وَمَنْ يحول بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوبَةِ ولكن وهو الشاهد لنا أنت في أرض فساد أخرج من هذه الأرض إلى الأرض الفلانية فإن فيها قوماً يعبدون الله فاعبد الله معهم السؤال يا شباب كيف عرف هذا العالم أن هذا القاتل هو في أرض فساد ما عقبه ما عاقبه ولا حد منعه ولا حد أنكر عليه شغال قتل والناس تركينك دليل أن الأرض اللي أنت فيها ما فيها نظام ولا فيها عقوبات ما فيها شرطة ما فيها قاضي ما فيها والي أرض الدعوة فيها سايبة وبالتالي أنت تقتل مثل ما تريد وإلا لو عندك أحد يعاقبك كان من أول ما قتلت الأول والثاني والثالث مسكوك لكن مدام استطعت تقتل مئة نفس وإلى الآن ماشي حر طليق معناها أن الأرض اللي أنت فيها ما فيها عقوبات ما فيها نظام ما في نظام يردعك فاخرج إلى الأرض الفلانية في أرض مضبوطة أحسن من قومك الواحد قبل ما يعمل الخطأ قبل ما يقتل قبل ما يسرق يفكر والله بيمسكونني الشرطة والله في قاضي وفي محكمة وفي شهود وفي جلد وفي سجن لا لا لا من البداية انا أجلس مؤدب قال اذهب إلى هذه الأرض فإن فيها قومون يعبدون الله فاعبد الله معهم إلى آخر القصة فالمقصود أن العقوبات انما شرعت لأجل زجر الناس وتخويفهم وأحيانا العقوبة يعني تكون عظيمة في, في ذكرها لكن عند تطبيق تخفف مثل أنت الآن قد تقول لولدك مثلا يا ابني ترى ان طلعت للشارع مرة ثانية وانت حافي القدمين كسرت رجلك أحياناً نحن نقول كذا لأولادنا ترى بكسر رجلك أو تقول له مثلاً إذا سمعتك مرة ثانية تقول هالكلام القبيح بأقطع لسانك هل أنت فعلاً تقطع لسانه؟ سؤال لا. ولا بتكسر رجل؟ لن تفعل ذلك لكنك تعظم العقوبة عليه فإذا قال الكلام القبيح عملت نفسك ما سمعت أو أول ما يقول خلاص تغفر الله أنا ما أعيده مرة ثانية تقبل مباشرة توبة لا. رب العالمين شرع عقوبات عظيمة وأمر بتطبيقها أمر بتط ثم إنه جل وعلا أمر بالرحمة بهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات يأتي ماعز يقول يا رسول الله زنيت فطهرني فيعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم كأن يقول له تم بينك وبين الله خلاص ما في داعي تأتي تعترف فيأتي من الناحية الثانية زنيت فطهرني فيعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي من ناحية زنيت فطهرني فيعرض عنه حتى ماذا حصل بعد ذلك لماعز أذكر لكم حد. ذلك ولكم أيضا يولاحبه بعد هذا الفاصل القصير نعود وندخل السجن بإذن الله قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إلي وقال الله تعالى ودخل معه السجن فتيان وقال جل وعلا فلبث في السجن بضع سنين هذا يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام سأتكلم بعد قليل عن يوسف لكن دعوني أكمل ما يتعلق بالعقوبات لأنها سبحان الله يعني رب العالمين قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق قالوا دين الحق في الأمور الاعتقادية أن الله واحد ولا شريك له الإيمان بالله وملايكته وكتبه ورسله إلى آخر وصول الإيمان وقوله جل وعلا بالهدى في الأمور الدنيوية بمعنى الهدى في الأمور الأمنية، الهدى في الأمور الاجتماعية، السواج، طلاق الحضان إلى آخر الهدى حتى في الأمور العسكرية، متى يحل القتال ومتى لا يحل الهدى في الأمور المتعلقة بالحدود والقضاء لماذا يجلت ولماذا تقطع يده، متى يقام عليه حد القتل ونحو ذلك فاحيانا هذه الأمور من تدبرها أعجب أكثر بأن دين الإسلام هو الحق وأنه فعلا ينبغي أن يتبعدون غيره العقوبات أنواع في الشريعة، في عقوبات مقدرة في الشريعة يعني مثلا السارق إذا سرق بالشروط الفلانية فإنه تقطع يده الزاني إذا زنى كذا كذا فإنه يقام عليه الحد كان محصنا إن كان غير محصنا ماعز رضي الله تعالى عنه لما قال يا رسول الله فطهرني فطهرني أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه دليل على أن الشريعة لا تتشوف وتتشوق لإقامة العقوبات يعني إحنا لما يتصل واحد ويقول يا شيخ أنا زل بي القدم ووسل يا الشيطان وقعت في الفاحشة وسأذهب أسلم نفسي للقاضي ليقيم عليه الحد أقول لا يا ابني لا تفعل ذلك تب ما بينك وبين الله واستغفر لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إليه معز قال زنيت فطهرني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك أنك اعترفت يلا يا صحابة تعالوا نقيم عليه الحد لا أعرض عنه وكأن صلى الله عليه وسلم يقول تب بينك وبين نفسك خلاص لا تأتي فجاء من الجهة الثانية ثم قال عليه الصلاة والسلام أبيه جنون يبحث عن مخرج يمكن رجل مجنون استنكهوه لعله شرب خمرا يمكن رجل عقله ليس معه الآن ويحك أتدري ما الزنى يمكن رجل قبل امرأة أو ضمه قال زنيت قال أتيت من امرأة حراما كما يأتي الرجل من امرأته حلالا أنا متزوج وأعرفش معنى ذلك قال صلى الله عليه وسلم فماذا تريد من من هذا قال أريد أن تطهيرا فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فطهر ثم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده رجم ومات رضي الله عنه قال والذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة ينغمس فيها صحيح وقع في الخطأ لكن مع ذلك يتعامل مع رب عاقبه لكنه رحيم به فالمقصود أن العقوبات منها شيء مقدر منها شيء يرجع فيه إلى القاضي غير مقدر بمعنى الآن لو إنسان إمام مسجد فرضا خلص الصلاة بالناس فقام إنسان وأهانه يا مثلا عفوا قال مثلا يا أحمار يا كذا يا كا وبدأ يسب الإمام بأقضع السبات سب, سب شوارع يعني سافل فسكت الإمام هو يحق للإمام أن يشتكيه عند القاضي ذهب عند القاضي وشهد شهوت قالوا هذا أهان الإمام وسبه سبا مقضعا دون سبب هنا هل يحق للقاضي أن يعاقب هذا السبب؟ سؤال <تصفيق> نعم الشريعة شرعت أن يعاقبه لأنه لو ترك لكل واحد خذ حقك بيدك كان الإمام بيقوم يسبه لأنه يدري لا قاضي بينصرني ولا في شريعة ولا في فقه لكن الإمام يدري أنا بسكت المسجد لا يليق فيه السباب ولا يليق بي أنا كإمام مسجد أسبه أحدا لكن القاضي يؤدبك مرة ثانية فيؤمر به القاضي مثلا ويجلد أو يسجن فترة معينة مثلا سبوع سبوعين شهر حسب يعني رأي القاضي في ذلك حتى جماعة المسجد لو واحد ثاني مرة أراد أن يسب يدري والله فلان مرة سب الإمام وقال إذا لي اعتراض على الإمام أذهب إلى وزارة الأوقاف أو أذهب إلى إدارة المساجد وأتفهم معهم فهناك أشياء تتعلق لو واحد سب وزيرا أمام الناس او سب رجلا له شأن أو سب أباه بدأ يسب أباه ويلعنه وذهب الأب واشتكاه هنا في قضية عند المحاكم بالمناسبة وأنا زملائي أكثرهم قضات عندهم قضية يستطيعون يرفعها الأب اسمها قضية حقوق والدين أن ولدي يشتمني يلعنني يسبني لا يحترمني يهجرني ويعاقب الإبن بسبب ذلك طيب هل هي مقدرة في الشريعة؟ هل جاء في الشريعة مثلا مثل قول الله جل وعلا والسارك والسارك فاقطعوا يديهم هل جاء مثلا من منعق والدي فافعلوا به كذا وكذا تعزيري. لا في القرآن ولا في السنة لكن هذه عقوبة تعزيرية يعني عقوبة غير مقدره. الجلد عقوبة في الشريعة يعني لها, لها أدلتها للزاني غير المحصان القذف لو إنسان قذف شخصا بالزنا قال جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لمئتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم تمانين جلدة شارب الخمر أيضاً يجلد هناك عقوبة القتل للقاتل هناك عقوبة الرجم للمحصن هناك عقوبة القطع هناك عقوبة التعزير التعزير طبعا بابه واسع معنى أن التعزير قد يصل إلى القتل وقد يكون هذا التعزير فيما سوى ذلك قد يكون التعزير بالجلد التوبيخ أحياناً مجرد أن القاضي يوبخه هذا يعتبر تعزيراً له بحسب <تصفيق> رأي القاضي عندما يتعامل معه طبعا السجن هو الحبس وممكن انسان فرضا لو أنت حبست ولدك فرضا في غرفته نقول هذا يسمى سجن النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين يديه ثمامة بن أثال ربط في سارية للمسجد وهو حبس سجن ليس شرطا أن السجن معناه أنه لازم يصير فيه قضبان وواحد كذا ماسك القضبان و... وأنا بريء وك... ليس هذا شرطا أن يكون هذا السجن كل من حبس عن التصرف حبس عن حريته فإنه يكون مسجونا لا يكاد يوجد بلد في العالم اليوم لو في سجون عموما يعني. سواء السجون هذه طبعا تختلف في عنايتها بالسجنة في رعايتها لهم في كذا كنا في زيارة للأردن وأنا حقيقة يعني أقدم تحية لأهلنا في الأردن وهناك سجن متميز عندهم حقيقة في التعامل مع السجنة في رعايتهم قمنا بزيارته فتعالوا أيها الأخوة أنا وياكم ندخل السجن بصمتك ضع بصمتك اقبل منى ضع بصمتك اقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بسمتك وانثر من امل اشهد علينا لمستك اقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بسمتك يعني السجن مركز اصلاح, مركز أصلاح. أصلاح. أصلاح. يعني مركز اصلاح وده. اه يعني لو اشيل كلمه مركز اصلاح واحط السجن المعنى واحد هي لا, لا أقصد بس عشان هي لا لا أنا يعني أقصد أحسنت لما يقول لي مدير مركز الإصلاح مثل لما يكون عندنا في الرياض مدير السجن كذا ولا مركز الإصلاح عبارة ألطف وفعلا هو ليس المقصود حبس عن حرونيته هو يعني حقيقة مسمى مع فعل وقول يعني, يعني مدعم هذا الحكيم بالإصلاح والدائل يعني في برامج إصلاحية عادة الله الحمد لله موجود وموجود برامج باستمرار يعني تهدف إلى عملية الصعب التهيد بحيث يعود النزيل إلى مجتمعهم بحيث يخفق بالنسبة للعودة الجريمة مرة أخرى بنفس الوقت يكون قادر على أن يكون عضو صالح وفعال في هذا خروجه من صح. اه ما شاء الله ما شاء بدايه تاسست اداره تسمى اداره مراكز الاصلاح والتهيه عام 1986 اي هذا المسمى وان يتب مراكز الاصلاح والتهيه واعيده الغيه كان سابقا سجن كذا سجن كذا بس 86 تم اعاده التسميه وتم ايجاد اداره مستقله تعنى في اداره مراكز الاصلاح والتهيه على مستوى المملكه بشكل كامل إلى المشاوى القديم المغير بالسكة والثمانية بالإضافة لذلك في 2004 تم أيش. إصدار قانون جديد حمل الرقم 9 مراكز الأصلاح والتأهيل وتم تطوير بحيث تكيف مع كل متطلبات حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي تتوقع في هذا المجال يعني أعتبر والحمد لله نقلة نوعية لمراكز الأصلاح والتأهيل في المملك والحمد لله طبعاً الموجودين من سل معين يعني اللي تحت الثمنتعاش هل لهم مكان آخر ولا مخلوطين مع الكبار؟ لا احنا ما في الأحداث ما يقول لسن الثمنتعاش في وجد في مراكز مخصص مراكز للأحداث وحقيقة حالياً تتبع لوزارة التنمية الاجتماعية المراكز في تجاه الآن والحمد لله تم إنشاء إدارة أحداث ولغاية الآن ما تم تفعيلها في طور الإنشاء إن شاء الله, الله, شاء الله. تتولى إدارة مراكز الإصلاة على نفس النهج إن شاء الله الله يجزيكم خير جميعا الله يجزيكم خير وينفع بكم بلا شك حقيقة أنهم فعلا يحتاجون إلى من يقف معهم يحتاجون أيضا إلى أشخاص يتعاملون معهم يعني في حب ورحمه وعسى الله ان يبقى عبدك ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود فذرف هنا كرما مما تخط رسالتك واجعل هنانا عادتك أقبل هنا اقبل هنا بصمتك ضع بصمتك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 اقبل هنا ضع بصمتك ضع بصمتك أقبل هنا ضع بصمتك اقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من امل أشهد علينا قال لا ان اتخذت الهنا غيري لا من المسجونين هذا تاريخ قديم لي السجون وانبه ولا احبه الى ان نستقبل رسائلكم الآن عبر صفحة البرنامج في الفيسبوك والله الحمدية تجاوزت الآن مليونين ومئتين تقريبا كذلك في تويتر سواء في صفحتي او في صفحة البرنامج أيضا كذلك في موقع القناة يوجد بث مباشر يعني ربما بعض الناس لا يكون عندهم ستلايت او كذا أو ربما أيضا لا يصلهم البث مع النقرة تغطي تقريبا 88% من العالم كله لكن ربما بعض الناس لا يأتيهم أو ما يكون مناسبا عندهم فيمكن مشاهدة عن طريق الانترنت عبر الموقع القناة يوجد بث مباشر الآن حي لهذه هو وأيضا بإذن الله تعالى بعد ساعتين او ثلاث تجدونها موجودة في اليوتيوب ومنزلة في صفحة البرنامج وفي غيرها يعني من كان فتته أيضا السجون طبعا يا شباب قديمة في العالم هذا يوسف عليه السلام يقول لأن لا لا قال ربي السجن وحبه إلي ما يدعوني إلى آخر فدليل أن السجن كان موجودا أصلا موسى عليه السلام بعد يوسف يقول له فرعون لئن اتخذت إله غيري لا أجعلنك من المسجونين هذا معنى ذلك أن السجن موجود سليمان يقول الله سبحانه وتعالى عنه والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفات دليل أن سليمان كان عنده بعض الجن الذين تمردوا عن الطاع ربطهم ونحن قلنا بأن مجرد الحبس عن الحرية هذا اسمه سجن كونك تسجن إنسان بحيث أنك كلما أردته موجود لكن لما تقول والله أنا فلان سجنت طيب وين قالوا والله في بيتهم اتصل بقالوا والله غير موجود طيب وين قالوا والله سافر طلع بر البلد ذهبين هذا ليس سجنا لكن لو أنه قيدت حريته كما قيد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حرية تمامه بن أثال لما ربط في المسجد لسبب معين لباء أبو لبابة رضي الله عنك كما سيأتي معه أيضا حبس نفسه بالربط نفسه طبعا كل من ربط يعتبر مسجون سواء ربط بشجرة أكفل عليه في بيت أو في مسجد أو نحو ذلك هذا كله من قيدت حرية يسمى مسجون مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن كيف سجن المؤمن؟ يعني مقيد حريتك فيما يتعلق بالشرب ويريد ان شرب خمرنا كلها ممنوع اذا قيدت حريتي صح هو يسير لكن مع ذلك يعتبر سجن لانك في الاخر ستشرب الخمر اراد أن مثلا يقع في في يستمتع بفلانه وفلانه من النساء كما يريد قلنا لا والله حرام هذا لا يجوز تتزوجها لانها مثلا هندوسيه او بوذيه تتزوج مسلمه او الذين اوتوا الكتاب مثلا طيب يا اخي هذه جميلة نعم انت قيدت حريتي نقول نعم الدين في ضوابط شرعية فهي سجن المؤمن لكنها جنة الكافر يفعل فيها ما يشاء السجن طبعا له تاريخ الرومان الفرس كان عندهم سجون كانت السجون هذه سبحان الله يعني متنوعة فيها أنواع من الذل أحيانا جاء عن بعضهم أنه كان يسجن في بيت من ملح بيت من يصنع أساساته من ملح جامد ثم إذا غضب على المسجون أجر الماء فلا يزل الملح يذهب تحته حتى ينهدم عليه البيت ويموت أنواع سبحان الله من ذلك كان العرب يسجنون أحيانا يسجنون أيضا في في البيوت كما فعل أبو جندل لما سجنه أبوه سهيل بن عمر في مكة أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة أراد أن يعتمر فأراد أبو جندل وقد كان مسلما أن يخرج إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسجنه أبو وقيده فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكتبوا الصلح أقبل أبو جندل بقيوده استطاع أن يفك قدميه ولم يستطع أن يفك يديه فأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا صلى الله خذني معكم أنا أسلمت فأبى أبوه عليه وقال قد كدمنا الصلح إلى غير ذلك المقصود أنهم كانوا يسجنون خبيب بن عدي لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا من الصحابة فقبض على خبيب بن عدي قال وحبسوه في بيت وربطوا رجليه في سارية وراءه حيث أنه ما يستطيع أن يفك نفسه فكانت السجون عموما معروفة عند العرب لهم طبعا يعني أمور تتعلق بالتعامل مع السجن أو ذلك سأذكره لكم بعد قليل لكن خليني أسمع منكم يعني. سليمان بسم الله والصلاة والسلام ورحمة الله سيدنا محمد ورحمة الله وصحبه أجمعين سأتكلم إنه, أنه الهدف من السجون عموما هو تقييد حقيقة الشخص وحبسه على التنقل أو على الحواكد ليس الهدف إنه, أنه يزال فيها الشخص أو يهان او أو يستنقص من كرامة أو شيء من هذا القبيل م. فليطلع بعض سجون الدول, الدول العالم الأول أو بعض الدول العربية اللي عندنا يلاقي سجون من الطراز الأول متوفر فيها كل وسائل الروحة والترفيه اللي عند الموجودة في بيته يلاقيها في سواء من تلفاز أو من وسائل ألعاب أو زي ما تفضلت بوفي مفتوح قد يكون موجود في بعض السجون فمتهيئ له جميع وسائل اللي, اللي تعيشوا حياة كريمة زي, زي كانوا في أي مكان موجود في بيته م. أو في مكان إلا أنه مقيد ما يستطيع أن يذهب المكان اللي يبغى أو يفعل فل اللي يبغى مقيد بضابط محددة مو الهدف أنه كعقوبات أخرى مثل الإذلال أو التوبيخة أو, أو, أو, أو, أو الأيهانة هذه عقوبات موجودة في الشريعة عقوبات أخرى لكن الهدف من السجن أنه هذا الشخص يحبس مكانه مو أنه يذل استنقص من قيمة الإنسانية حتى لو نطلع المجتمع يطلع بعد مدة السجن يطلع أنه يطلع هو ما عنده أي حقد او, أو, أو, أو, أو إغامة في صدر على المجتمع أو على الدولة أو على هذا أنه والله أهانته ومسوتي في كده بالعكس أهتمت فيه زي ما تفضل شوفنا في, في التقوير أنه إصلاحية هذا المكان لإصلاح الشخص أنه هو تكب فعل خاطئ جبناه في المكان هذا عشان يصلح حاله ويطلع بعد مدة محددة من السجن ويفيد مجتمعه يكون منتج وهذا المجتمع اللي هو شغال فيه اللي هو جزء منه يعني فيندمج مع المجتمع وما يكون في قلبه اي شيء على هذا المجتمع انه كنت في السجن وهنت وذل وانذليت وسام فيا كذا وسووا فيا كذا فيطلع ما في اي اندماج بينه وبين المجتمع غير ان المجتمع لابد انه يتقبل هذا الشخص السجين بعد ما يطلع يعني انه خلص هذا الشخص تكف فعله تاب زي أي شخص انه ضرب صاحبه أو ضرب احد وتابه وسامح صاحبه يعني وكذا خلاص فلا بد يكون في اندماج المجتمع تقبل لهذا أحسن. السجن طب لي وجهة نظرة بس تتعلق بتدليع السجين يعني هل الآن السجن لما يضعوا له مثلا بوفي مفتوح وكل يوم يلقى والله سمك ودجاج ولحم ومكارونة وفطاير وبعدين العصر جلسة شاي وقهوة وبعد المغرب مدري إيش والتلفون إذا أراد يكلمه لما أراده وبعدين بعد العشاء والله ليه يبغى يشرب شاي في كبتشينو ترى في, في قهوة موكاتو مدريش اسمها الحسب الدولة اللي هو يكون فيها في دول إذا كان وضعهم الاجتماعي هذا هو فأكلم مجوز في بيستوار شي طبيعي أنا أقصد سليمان هل هذا سيجعل السجين يمل من سجنه ويقول انا إيش اللي خلاني أسرق انا إيش اللي خلاني أضارب أنا إيش اللي خلاني ما أمسك أعصابي وضربت فلان هل سيجعله دائما يلوم نفسه على خطأه ولا بيقول والله صح انا غلطان بس والله الوضع حلو جالس مع الشباب تلفزيون في 44 قناه ولا 400 قناه والحمد لله شاي وقهوه والكروش والحمد لله اسحب لو حد بيطلع هذا هو الهدف انه حبس تقييد صحيح دعني دعني لو يزور حتى والدينه ما هم لازم دعني يا جلالك على هذه سليمان ونسمح حوارك فيها بعد الفاصل هذا فاصل قصير وبنعود معكم ايها الاخوه ليا السجن وهناك موقف حصل حقيقه مع احد سجناء ومؤلم شوي لكن سنعرضه من باب العبره له قصة كانت مؤلمه حقيقه فيسعدنا ان نتعود الينا عينهم كن مثلهم من هنا ضاع بصمتك, بصمتك ولات ياتينا الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم ثم قال الله جل وعلا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا هذه الايه أنزلها الله تعالى في عقوبة المرأة التي تزني ثم بعد ذلك أنزل الله جل وعلا الحكمة في الزانية المحصنة ولا غير المحصنة فكان في السابق المرأة إذا زنت في أول الإسلام تحبس في البيت تحبس في البيت يعني سجن هذا أصل في جواز السجن وكذلك يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم موت ثم قال الله جل وعلا بعدها تحبسونهما من بعد الصلاة يعني اثنين من الشهود يشهدون أن فلان أوصى بكذا وكذا فنحبسهم نوقفهم لين إذا إلى أن تنتهي الصلاة ثم نسألهم بعد ذلك أقسموا بالله أن تكونوا صادقين إلى آخر هذا إذن أصل في جواز, جواز الحبس كذلك يوسف قال الله تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين فأنكر الله تعالى أنهم سجنوه ظلما ولم ينكر وجود السجن اصلا. يعني البشر لا يستقيمون ترى يعني يا جماعة في بعض الجرائم ما لا حل إلا تسجن يعني فرضاً شاب ش... اثنين من الشباب تضاربوا في الشارع وأحدهما كل يوم مضاربة مع انسان. هذا ما الحل معه تقطع يده ما سرق تقطع رأسه ما قتل تغرمه مالاً ما همه تاجر وأبوه تاجر وكل مرة يدفع خمسمائة ألف ريال ما يهمه إذا اغتاض فكر خمسمائة ريال أدفعها بس أهم شيء وبرد ما في قلبي من غيث طيب هذا ماذا تفعل به أعطوني عقوبة ما فيه إلا يسج افرض أنه أن واحدا قال لا يا أخي العقوبة أنه يجلد ويخرج افرض أنه شديد وقوي كم تجلدوني ستين جلدة يا الله يتماسك خل انتهت الستين جلدة طلع وبرئة بعد يومين وعاد إلى مضاربات في بعض الأمور ليس لها حل إلا أنك تسجن إنسان فرضا كل مرة يقطع الإشارة لا يلتزم بأحكام المرور ماذا تفعل تمنعه من القيادة طيب يتضرر أهله وأولاده أبوهم ما يسوك طيب وممكن يبدا يغيب عن عمله ويتضرر العمل او يتضرر هو وفيها أشياء متعدية ما في حل الا تسكنه يوما وليله او او يوما وليلتين او او يومين وليله حتى أن ينضبط في مثل هذا فهذه الامور مهم حقيقه ان الانسان يعني يعرف انها اصرت في الشريعه لانها مهمه محمد ودنا نسمع اللي عندك ومرحبا بك على المحامين يخوفون لكن عاد طبعا يا شيخ انا اذا تكلمت بتكلم عن سي قد يكون مرتبط في مجال المحامة في الدول العربية في صعوبة في استصدار الوكالة ان السجين يوكل محامي آه مع أنه هي يفترض أن في الدول الأجنبية يعب نموذج و هذا يتولى بيجي يأخذه كاتب عدل اللي هو وظيفة كاتب عدل هنا عندنا اللي مسؤول عن الوكالة نعم و خلاص بيعين محامي في الدول العربية في صعوبة يعني أي يعني ممكن يكون زحام عندهم ما فيه الا واحد كاتب و... في الدول العربية زحام وايضا في اهمال يعني لا مبالاه طيب ايش حاجه السجين للوكاله حاجة السجين تعين محامي او وكيل شرعي يقوم بمتابعه قضيته ب... احيانا تكون قضيته في أكثر من دائره مثلا على سبيل المثال في السعوديه تكون في الاماره او تكون في في اكثر من جهه في, في الشرطه و... في, و... في شخص يتابعها وكذلك يحتاج أن يوكلهم على أمور خاصة فرض سيبيعون أرضاً يزوج بنته فرضا يعني يبيع بيته يأجر كذا يعني يقدم على وظيفته مثلا شيء معين هذا مهم أيضاً حقيقةً يكون لديه وكال لذلك المسألة أحياناً في القائمين على السجون أنفسهم وربما بعض الإخوة الآن بعضهم أرسلي اليوم قال يا شيخ الشيخ الفائدة تكلم عن السجون لش ما ذهبت ولقيت محاضرة في السجن وانتهينا نحن الآن لا نرسل الرسالة إلى السجنة أنفسهم نحن نرسل الرسالة إلى كل من يسمعنا ممن لهم علاقة بالسجنة سواء الشرطة اللي يحولون إلى السجن هيئة التحقيق والادعاء العام هذا تكلم عن مسمياتها في المملكة لها مسميات أخرى في دول الخليج وفي دول العالم لها مسميات أخرى. لكن كل من له علاقة بالسجن كل من له علاقة بالسجن أوجه كلامي أيضاً حتى إلى الشركات المختصة بالأغذية التي تغذي السجنة التي تعد لهم طعامهم أوجه كلامي حتى إلى الخفير والجندي الذي يقف عند الباب ويتعامل مع السجنة أوجه كلامي إلى من يتعامل مع أهل السجين وهم قادمون لأجل زيارة ابنهم ولا زيارة زوجها أو زيارة أبيها أو نحو ذلك يعني من المهم حقيقة أن يعتنى بأمثال هؤلاء خاصة يا أخي أن بعض هؤلاء السجنة قصصهم مؤلمة فعلا يعني لما تقابلك سجينه رجله مقطوعة ورجل كبير في السن ويعني ويعيش أنواعا من الهموم هذا يا أخي يستحق فعلا حتى لو أخطأ يستحق أن يتعامل معه برحمة أنا ما أقول طلع من السجن لكن على أقل أن يكون له نوع مخصص من التعامل فعلا هذا قد حصل لي فقد ذهبت إلى السجن وقابلت رجلا بلغ من الكبر عتية عمرو عمرو ب 71 71 وا وش قضيتك؟ مخدّرات ترويج ولا تعاطي ولا تهريب تهريب و... وهل احيا قبل السجن ولا بعد السجن؟ لا قبل السجن الحمد شكر لله وانفرج كلنا ما شاء الله أقول ملتحي وتهرب مخدرات والله عاد الله أعلم إذا بدأ قولك بريء منها تقول هذا بدأ بري نفسه أنا بشتغل حارس بمنطقة الحرة المشتركة السورية الأردنية ويجوا هالناس يخلين هالغراضات عندك حط حارس مدني مالوه شو دخانات وحطين من تحت مخدرات من فوق دخان ما لقيت محكم سبعة ونص. سبع سنوات ونص وخمستالاف ثلاثمية وستين دينار غرام. غرامة وهذا نتحت رحمة الله <تصفيق> عيالك يزورونك؟ لا والله ليش؟ عيالي صغار في سوريا وهالحوادث منهم التجأوا للرمثة مساة تصل التلفون ومكانية ما فيه وبنات تيجي من سوريا له وانتها دقائق على التلفون ما مش ما بتحملش صال لي 40 شهور عربي إلا زيارة يومني جسدي صوبت عيلة وطلعوها على التلفزيون دخلوا من الحدود زارني دقيقتين على السماعة على التلفون وقالوا له ولدك إينا. كم عمره عمره 25 وعيالك لما صارت المظاهرات في سوريا اطلعوا جاءوا في الرمثة هنا بالأردن؟ بالرمثة بعدما صوبوا وطلعوا صوبوا بالمظاهرات هم كانوا بدين أشك أو بدرعة؟ السكان درعة آه. لا أحد يزورنا ولا أحد لكن لم يتصلون بك تلفون؟ هم لم يتصلون بك أحتي معهم تلفون حقيقة عيسى إذا رأى حياة عيسى كهرباء ملطوعة مي ملطوعة قزانات مبخشينها قال ليها الأمر يعني أنا في ما فيها بالدار غير أناثي بالليل ما بيستردو يا بالله يناموا عند قرابة الليلة بيجي جيش عن دار تفتيش بدهم الولاد حالة ابنك اللي توفي في الحادث معك عنده عيال لا حزابي كان ولدك الثاني اللي عنده سبع عيال برضو الجالل الرمثة لا هون هو ولا بنات ست بنات وولد صغير وزوجتك وبناتك الباقيات وين؟ بسورية بنصير بدرعة نعم يعني بيتك اللي بدرعة ما فيه الا زوجتك العجوز والبنات وبنتين نعم بس, بس ما عندهم رجال لا لا لا ما في ولا اف في هدول الاولاد اثنين هذهم بالعردن وهاي ارقامهم هون بالرومسه والاثنين الصوب بالمظاهرات وهذا ملجئوا تعالجوا هون وهسه قاعدين من اللي يصرف عليهم من اللي يعطيهم فلوس من اللي بالله كل عبس وانا اشتغل بهالخرزات شو اجمع واحط عليهم جمال 50 دينار عراقي اللي تشتغل هنا اي امان الله يعني هنا تشتغلهم لهم بالخرز والسبحه اه وتبيعها وديل وترسلها لهم بس شو يطلع معي 50 دينار, دينار ويقول فالله خير الحاكم الله ارحم الرحيم والله العظيم يا عم ان الله أرحم ببناتك وارحم بزوجتك منك انت وان الله تعالى نظر الي ورحمته وإحسانه أعظم من نظرك وإحسانك له أبد الصبر واحتسب وادعو الله تعالى له ما الله ان يفرج الله ان يفرج عنك الله ان يفرج عنك يحفظ اولادك في غيبتك طبعا ايوه الاخوه هذا يعني موقف فعلا كان كان مؤثرا لكن الاحكام لا تعرف المجاملات فلما يكون هناك انسان متهم بشيء معين طبعا انا لم اطلع على قضيته لم اقابل القاضي الذي يعني حكم عليه تقريبا 6 و7 سنوات لكن ثقتي بالإخوة في السجن الموقر كبيرة حقيقة أو ثقتي أيضا بالقضاء الذي قضى عليه لكن هي رسالة إلى أن في السجن أقوام وقع في هذه المشكلة والسجن وليس هو المتضرر فقط بل يتضرر أطفال صغار تتضرر زوجه يتضرر أبناء وبنات ها هو يقول أنا في السجن انظم الخرز أصنع مسابح سبحة وأبيعها أرسل ثلاثين دينار خمسين دينار ثلاثين دينار يعني ما يعادل مئة ريال تقريبا يعني قرابة ربما أربعين دولار أو خمسين دولار تقريبا يرسلها إليهم بلا شك حقيقة أن هذا الأمر يدعون نحن يدعو جميع المحسنين إلى أن يحاولوا أن يكشفوا عن أمثال هؤلاء المحتاجين في السجون في أي دولة كانت أنا أعلم أن بعض الناس ربما يسجن بسبب دين يعتبر دراهم معدودة بالنسبة لبعض الناس ربما بعض التجار لو قالت زوجته سأخرج إلى السوق لأعطاها بضعة آلاف تنفقها في ساعة وخاتم وترجع إليه هذه البضعة آلاف يستطيع أن يفك بها من السجن أربعة أو خمسة من الرجال وبالتالي يسعدهم ويسعد أولادهم من ورائهم إقبال رمضان إلينا بقي عليه ثلاث أو أربعة أشهر ما رأيكم أن نجعل هذه الثلاث أو الأربعة أشهر فرصة لنتبع أمثال هؤلاء لاجل أن يصوموا مع أولادهم أن يجلس معهم مع إفطارهم من يكون لك بصمة يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاثة قال أحب الأعمال إلى الله تعالى ثلاثة سرور تدخله على قلب أخيك المسلم أو تقضي عنه دينا أو تطعمه خبزا فمن استطاع أن يفك أحدا من ذل الدين فليفعل عبر طرق رسمية يستطيع الإنسان أن يصل بها إلى أمثال هؤلاء يتأكد من صدقهم أو من كذبهم من أمانتهم أو خيانتهم يستطيع يقينا أن لا يضع ماله إلا في أمر هو متأكد منه أنا أوصي حقيقة نفسي أوصي كل من يشاهدني الآن إلى أن يقف مع أمثال الضعفة والمحتاجين في السجون هل تصدق أن بعضهم بسبب حادث سيارة ولحقه أحيانا خمسة آلاف ريال سبعة آلاف ريال وهو يكون عامل بسيط راتبه لا يتجاوز أحيانا سبعمائة ريال يعني هذه حق شغل سنة كاملة وصار في السجن الآن سنة أو سنتين مستطاع أن يسديدها وغريمه لم يعفوا عنه حقيقة أيها الأخوة من أراد فعلا بابا من أبواب الخير فليسارع الأمثال هؤلاء يبحث عنهم يتتبعهم لعل الله تعالى أن يكشف به ضرك وبأسك ويستجيب دعائك ويصلح به نفسك وصحتك وذريتك نعم يا أبو شعود خلنا اسمع الله أنتك بسم الله الرحمن الرحيم أنا صرعت أن الثرفية مقطع أسأل الله أن يفك أسرى شاء الله بسرع وقت نعم. طبعا السجن هو تهذيب للنفس في البداية ومقصود فيه تهذيب برضو للمفسدين اللي نعتقد أنه مفسدين بس برضو أنا أشوف أنه في بعض القضايا يعني ما يحتاج أنه يسجن فيها الشخص في طرق أخرى للتهذيب يعني أنت يعني كدولة المقصود أنك تهذب الشخص هذا يعني عساس يخرج في آخر المطاف منتج لينفع نفسه ينفع أسرته وينفع المجتمع في بعض الأحكام يعني زي مثلا المفحطين لأول مرة أو ثاني مرة ممكن أنك تحكم عليه مثلا بشغلات هو يطبق هنا في السعودية بعض الأحكام يسمونه الحكام البديلة مثلا محسن. أنه يطلع يخدم مثلاً في مسجد لمدة شهر يقوم محسن. ترتيب المسجد أو ترتيب المصاحف تنظيف المسجد هذا يعني انت زرعته بدل ما تزرع في بيئة م. داخل السجن ممكن يتعرف فيها على ناس سيئين, سيئين يكتسب منهم أشياء سلبية يطلع بره يطبقها لكن لما تزرع في بيئة صالحة زي المسجد او مثلا في مكتبة يتأثر تدريجيا من دون ما تدري أنت أحسنت. ويطلع ينفع نفسه في البداية أحسنت. وينفع اللي حوله أحسنت. هي أشياء طبعا بلا شك إنها بديلة نعم. للسجون والسجن هو كما تفضلت وإصلاحية ليست القضية أنه يحبس فقط انما القضية أنه بعد الحبس ماذا سيكون حار؟ ونزرت حقيقة عددا من السجون ووجدت فيها أجنحة مثالية حتى عندنا في المملكة في الجناح المثالي إذا دخلت كانك سبحان الله دخلت كلية شرعية فعلا تلقى كتب وطلبة علم وشباب بعضهم رأيته بعيني قد حفظ القرآن وحفظ الصحيحين البخاري ومسلم حفظ كل ذلك في السجن فبلا شك أنه فعلا أمر يعني مؤثر لكن مع ذلك لا تستطيع أن ترفع السجن عن الناس ذلك من الأحكام الموجودة اليوم مثلا أو ما أدى التحسن كانت السجون في السابق وضعها في غاية الألم اليوم السجون يعني بدأوا يصنفون السجنة حسب جرائمهم بحيث أن السراق مثلا أو المزورون أو لعليهم قضايا قتل أو مضاربات أو نحوه بحيث أنها تفصل كذلك العناية بالسجين الصحية هو إن كان كنت أتحدث مع محمد قبل, قبل قليل عن إهمال بعض السجنة من ناحية الصحية ليتك تحدثني محمد عن هذا لذكرته لي قبل قليل يعني أنا حدثني أحد الزملاء في أحد الدول العربية عن أنه شاف بأم عينه، السجين لحظة الدخول للسجن كان لا يشتكي يعني ما في أي مرض كان الآدم سليم ومعافى وصحته ممتازة دخل السجن خلال السجن مدة خمس سنوات نعم طلع من السجن بها أكثر من أربع أو خمس أمراض وبائية بعد خروجه من السجن بثلاثة أو أربعة أشهر توفى مم. هذا كله أن البيئة, البيئة اللي في السجن بها غير صحية مم. هذا بلا شك يا أخي أن أمر مؤلم يعني أحيانا عدم العناية سوء تغذيتهم سوء تغذية السجنة عدم السماح أحيانا بدخول الطعام طبعا لا أدعو إلى دخول الطعام مطلقا أحيانا بعض السجنة يكون متعاطي وأهله يدسون له أحيانا بعض المخدرات في طعامه أنا لا أعلم ما حقيقة وضع السجون لكن أقصد التوسع عليهم فيما يتعلق بهذا بحيث أنه يعلم أنه يتعامل مع, مع آدميين ينبغي أن يحترمهم احتراما تاما الشريع جهت طبعا بضبط هذه الأمور وفي نصص شرعية كثيرة في هذا لعل يذكرها لكم ولكم أيضا أيضا والأحبة الكرام بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله كن بينهم كن مثلهم من هنا ضع بصمتك ضع بصمتك قال ربي السجن وأحب إلي مما يدعونني إلي أحيانا يكون السجن،, السجن خيراً للإنسان قبل أن يكون شرا عليه انا بذكر بعض السجون يعني الغريباً صح التعبير يعني كانوا في السابق كنت أقرأ في تاريخ السجون يقولون كانوا أحياناً يسجنونه في غرفة ويغلقون الباب ويطينونه يغلقون فتحات الباب اللي ممكن يأتي منها نفس بالطين ويغلقون النافذة ويطينونها فيجلس السجين ما عنده للأكسجين اللي موجود الآن كم يكفي كفي مثلا يوم نص يوم حتى يموت في مكانه اختناقا هذا نوع من السجون وهذا فعله يعني الخليفة القاهر بابن المكتفي في عام 321 الهجرة لما حاول المكتفي أن يسقط حكم الخليفة قبض عليه قال أنا أتي لك بس يعني كيف أذبحك يريد نوع من القتل يعني لم يسبق إليه فقتله مثل ذلك كذلك السجن المكشوف للشمس هذا كان الحجاج قد صنع سجنا وأمر أن لا يوضع له سقف فكانوا في شدة الحر يستوون ويشوون وفي شدة البرد يكادون أن يجمدوا ولما ينزل المطر يصبح هذا كأنه مسبح بالنسبة لي وهذا بلا شك أنه أمر محرم في نوع من الأذى لكن كانوا يفعلونه كذلك أبو جعفر المنصور سجن عب عمه عبد الله بن علي لما أراد أن يخرج عليه سجنه في سجن جعل أصله من ملح ثم أجر الماء فنهدم عليه السجن حقيقة في أنواع من الظلم تقع على الناس في السجون وأذكر على ذكر قبل قليل كان يتكلم محمد عن الطعام والاهتمام بالطعام سمعت خطبة وأنا صغير قبل سنوات طويلة للشيخ كشك عبد الحميد كوشك رحمه الله والشيخ عبد الحميد كوشك كان صاحب نكته في يعني كشك كان, كان صاحب نكته حتى في طرحي وغير ذلك فكان يتكلم عن سجنه هو سجن فترة فكان يتكلم عن سوء الطعام الذي يأتيهم فيقول وكانوا بقبلنا مش فول مسوس يعني ليس فولا مسوسا مش فول مسوس سوس مفول <تصفيق> يقول يعني السوس أكثر من الفول عندنا ما كانش فول مسوس كان سوس مفول فالمقصود أنه فعلا كان في عدم عناية حقيقة بالسجنة وهذا يدعونا نحن إلى أن يعني نقيم مثلها الحلقة يعني أنا أعلم يشاهدنا الآن بإذن الله تعالى سواء الآن أو بعدين في اليوتيوب أو في غيرها يعني سيشاهدنا بإذن الله كثير من القائمين على السجون لا نستطيع نحن أن نطوف عليهم واحدة وواحدة وننصحهم لكن لما تقيم مثل الحلقة هذه ثم بعد ذلك ترسل إليهم رسالة إلى أنك إحسانك إليك إحسانك إلى أهله إحسانك إلى أطفاله معاملتك مع معاملة حسنة أحيانا ربما يا أخي يعني تصبيرك له بكلمة. تقول لهذا قضى وقدر وأولادك ان شاء الله الله خير حافظنا أولادك لن يضيعهم رب العالمين وهو أرحم بهم منك يا أخي هذا الكلام يحتاج إليه السجين دائما أيضا رعاية السجنة من جهة القائم المحاضرات عليهم من جهة تعليمهم, تعليمهم صنعات أحيانا يصنعونها ويعملون بها بعض الأمور طيب أنا ما أريد بالكلام عنكم سليما نقرأ علينا شيئا من الفيسبوك قبل لا نطلع للتقرير اللي معنا أول شيء في صفحة ضع بصمتك في الفيسبوك الحمد لله لأن وصلت حوالي مليونين ومئتين ألف معجب قبل سنة كانت تتعدى ستمائة ألف شيء طيب في استفتاء أيضا على صفحة البرنامج هل قام المجتمع بدوه الكامل تجاه السجناء 95% لا 5% تقريبا نعم بعض التأليقات 95% لا لا ما قام المجتمع بدور تجاه السجناء هذا يعني يؤيد قامتنا للحلقة فعلا أنها مهمة صحيح. والعبرة هي والأحبه الكرام التطبيق ليست العبرة بأن نستمع فقط ونقول فعلا والله السجن يحتاجوني لكذا وكذا أيضا بالتطبيق أن يطبق نعم. طيب في الأخ أنس يقول الأخ عبد الحليم عفوا من موريتاني يقول أعتقد البصمة الأكبر التي نقدمها للسجناء هي أولا بالدعاء لهم واحترامهم بعد خروجهم من السجن وعند ذكرهم أدم سبهم وشتمهم على الأخطار الذين فعل... التي سنت فعلوها سنت سنت طيب الأخ... هذا في التعامل مع السجين بعد خروجه نعم. الأخ هارون العيسى تعتبر من حلقة لمسة ولمحة إنسانية وراقية منكم تجاه السجناء الأخت مونة تقول هل يوجد سجن في العالم يترك المسجون يوما مع أولاده على الأقل طبعا هو عقوبة السجن أساسا أنه يكون مم. أنها عليه هو ليس على أولاده طبعا الأخ أيمن العبادي يقول جعلنا الله من السامئين بقصص السجناء ولسنا منهم آمين الأخ آمين. رمزي عمر يقول إليت تكون في محاضرات اجتماعية يعني في المجتمع عن السجن والسجناء وداء بالتعامل مع السجناء بعد خروجهم من السجن طبعا الوقوف آم. مع السجنة هو أمر مهم أبو حنيف رحمه الله تعالى كان له جار سكير كل ليلة يشرب خمر قالوا وكان إذا سكر واشتد سكره بدأ يغني فكان ماسك معاه دائما أغني وحده وهي أنه يردد قائلا أضاعوني وأيفة أضاعوا أضاعوني وأيفة أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري أضاعوني وأي ويسكر ويرددها وأبو حنيف لا يستطع أن ينام الليلة بسببه يقولون فرجع أبو حنيفة يوما إلى بيته فما سمع المهرجان اللي كل ليلة فقال لأولاده اليوم وين جارنا أضعوني وإي فتنضاعوا قال والله الحمد لله ربنا فكنا منه الرجل بشرك عليه دين وسجن بسبب دينه فقام أبو حنيفة من فراشه قال أهله إلى أين قال له أخرجه قالوا سبحان الله هذا سكير عربيد تخرجه من السجن قال هذا له جار وله حق عليه والله لا أبيت في بيتي وهو ليس عند أهله ثم خرج أبو حنيفة إلى صاحب الدين وسدد الفلوس التي لهذا السجين ثم ذهب إلى السجن وحدث السجان قال أخرجه قال يا إمام أخرجه في الغد أكلم القاضي قال أنا كفير لك عند القاضي أنا اللي مسؤول قل أبو حنيفة طلعه أخرجه قال فأمر به السجان فأخرج فأمسك به أبو حنيفة يمشي به إلى بيته ثم التفت إليه أبو حنيفة وقال أضاعوني وأي فتن أضاعوا أترانا أضعناك ها ضيعناك ولا لا أضاعوني وأي فتن أضاعوا أترانا أضعناك حقيقة ما الذي حصل له يقولون فصار هذا الرجل من تلاميذ أبي حنيفة الذين لا يفارقونه أبدا يا رجل يعني بمجرد دراهم معدودة سددت عن انظر كيف حصل حاله انا أقول كذلك ربما لو جئت إلى لو ذهب واحد إلى السجن ثم قال من عندكم مسجون في المبلغ يعني قليل ممكن أنا أسدده قال والله عندنا شخص لكن ترى غير مسلم قال حتى لو غير مسلم الإسلام أمر بالإحسان إليك عطيك كلمتين حلوات وسدد عنه وقل له أخرج اعلم بأنك بذلك تدفعه دفعا قويا إلى أن يبحث عن الإسلام وربما اعتنق الإسلام مباشرة لما رأى مثل هذا الإحسان هناك نماذج في الحقيقة مشرقة لأقوام دخلوا إلى السجن وحسنت أحوالهم وهذا شابٌ دخل إلى السجن ومن أوائل دخوله أتم حفظ القرآن كاملا أصلي 11 سنة 11 سنة؟ نعم قضيتك؟ قضيتي قتل أحكموا فيك أو لسه؟ حكموني يعني سجن أو حكموني 20 سنة سجن مؤقت لما دخلت كم عمرك كان؟ كان عمري 20 سنة إلى شهر أجل 31-32 ما تزوجت ده. صلى الله أني يسر حفظت القرآن لما دخلت السجن كنت ملتزم وملتحي أو شاب؟ لا، كنت أداوم في الشرطة شرطي وصارت مشاجرة بينه وبين زميلي أي. أدى إلى قتله آه. طيب، وكيف حفظت القرآن خلال كم سنة؟ تقريباً أربع سنوات ما شاء الله عنك، أول ما دخلت بدأت تحفظ؟ أول ما دخلت بدأت في دراسة العلوم الشمعية للذين أحسنوا الحسنة وزيادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للذين أحسن الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون حسبك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين ما شاء الله عليك الله الآية الأولى أي سورة؟ سورة يونس وين موضعها من الصفحة؟ في بداية الصفحة على اليسر والثانية كل الطعام أي سورة؟ كل الطعام هي من سورة هي افتتاح بس... أي جزء؟ هي افتتاح جزء السابع الرابع جزء الرابع أي سورة؟ ديزر ربع اذا هي سوره البقره اذا غششتك انا او سوره ال عمران او سوره ال عمران طيب ال لا جدت شوي يعني <تصفيق> الله ينفع بك يا جالك. كيف ما حاولت انك تشجع الشباب على يحفظون والله مشيت مع أكثر من اخ من الاخوه يعني مشغولين معي لما حفظت القران تحس في تغير في حياتك طبعا صدقا لا تسوي نفسك لا عطني, عطني يعني الحقيقي يعني ايش اللي تحس به؟ الإنسان مع القرآن يعني بخرج عن غثاثة الدنيا يعني يحس إن الإنسان معلق في شيء مع الله عز وجل فيحس إنه الإنسان في أمان إنه كتاب الله عز وجل في صدره أسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياه على الحق والخير وبلا شك ان القرآن هو خير رفيق حقيقة السجين ولغيره هو خير رفيق وهو الذي كما قال الله سبحانه وتعالى قوله الذين آمنوا هدى وشفاء وإنه لذكر لك ولي قومك حقيقة أنا كانت ثلاث صلاة من أول الحلقة لكن ما تيسرنا أخذها أخونا سعيد من تنزانيا مرحبا الشيخ سعيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بك اخفض الصوت حفظك الله يالله الحمد لله كيف حالك يا ابو عبد الرحمن أبشر ما, ما شاء الله شيخ سعيد عبري حيئك الله الله يحييك أحبكم طيبين فاجأتني به الاتصال الله يحييكم نحن نتكلم عن السجون هل لكم جهد دعوي في السجون في تنزانيا نعم يا طول لله أنا جهد ومن لذلك حاولنا الاتصال المهم نحن لنا برنامج كل يوم لسمعة ايه نحاول أن نزور السجناء ونخطب لهم صلاة الجمعة لأنهم في مسلمين وغير مسلمين ايه؟ ثم سمر ذلك أن يحتجون بعضهم دخلوا السجن لأنهم شيء من الإسلام وتعلموا الإسلام في السجون ما شاء الله الحمد لله ومن أجل ذلك عملنا برنامج إفطار صايم في رمضان في السجن في السجن ممتاز ممتاز لأن يريدون أن يصومون ولكن لا يستطيعون لأن برنامج السجون في دول العلمانية هذه اللي هم إلا وجبتين فقط غدا وعشا غدا وعشا خلاص إذا رفضتوا آه. من الغدا معاك العشاء الساعة ستة يعني قبل المغرب ساعة آه. بارك الله فيك الله يتذكر لعل إن شاء الله يكون بنا تواصل في طريقة يعني مساعدتكم حقيقة هذه من أهم الأشياء يعني أحيانا يكون هناك أمور دعوية للسجون مثل مثلا واحد يأتي للسجن يقول طيب ليش ما عندكم مثلا مكان مخصص للصلاة فيقول والله ما عندنا مانع هذه أرض ابني عليها مسجدا للسجنة مثلا طيب ليش الفرش اللي مفروش في مكان الصلاة فرش قديم جدا قال والله ما عندنا مانع تبرع لنا بذلك يعني أنا أدعو حقيقة إلى أن خاصة الدول التي ربما تكون دولا لا تهتم بذلك يعني ويتكلم الآن يقول الدولة لا تهتم بمسألة يعني يراعون موضوع المسلمين أنهم يصومون فيقول الله إذا فاتك الغداء ما في غدا الساعة ست قبل المغرب ساعة أو ساعة ونصف موعد العشاء ما تريد أنك تطلع تتعشى في هذا الوقت خلاصيا مدة ساعة إذا فاتك من الساعة ست إلى سبع معناه خلاص ما في شيء تبقى لا غداء ولا عشاء وبالتالي يأتون هم ويضعون لهم مثل هذا فأنا أقول السجون تحتاج حقيقة إلى عناية تحتاج إلى توفير مكتبات في داخل السجن إلى توفير مصاحف عدد من السجون ينقصها مصاحف كثيرة ليس عندهم ذلك تحتاج إلى سن قوانين تشجع السجن على أن يستفيدوا من أوقاتهم مثل مثلا عندنا أولاية الحمد في المملكة وذكرني بها قبل قليل أبو سعود أن الذي يحفظ القرآن كاملا يخفض عن نصف المحكومية طبعا إذا لم يكن في حق خاص عليه في الحقوق العامة يعني وهذا بلا شك أنه أمر مشجع لما يحكم مثلا بعشر سنوات ثم ينهي حفظ القرآن في ثلاث أربع سنوات فيقال خلاص أصبحت خمس سنوات هذا موجود هنا موجود أيضا في دبي دبي عندهم أيضا الذي يحفظ, نصف الذي يحفظ القرآن أيضا يخفف عنه نصف المدة كذلك لو شجعوا على تعلم العلم على الكراءة أيضا تدريبهم على عدد من الأشياء التي يعملون بها مثل مثلا أشياء تتعلق بها الحرف في النجارة في الحدادة في الخياطة وفي غيرها وكان هذا موجودا من قديم يعني كانوا بعض العباسيين يأمرون السجنة أن يصنعوا السلال جمع سلة يعني يصنعونه وبعضهم يأمرهم أن يصنعوا التكاك تكة التي يربط بها السراوين فكانت هذه أمور منها أن ينشغل السجين عن أن ربما يعني ربما أدى به إلى أمراض نفسية طول السجن فلما ينشغل وايضا يكتسب مالا ويسد الديونه الديون <تصفيق> التي في الخارج بما يكتسبه من ذلك وكذلك تعلم صنعه بحيث أنه إذا خرج يستطيع أن يكون مؤثرا حقيقة بقي معنا كلام كثير جدا عندنا قصة بمحجن في السجن عندنا قصة يعقوب بن داود هذا رجل سجنه المهدي رماه في بئر ليس فيها ماء سجن وبقي فيها أربعين سنة وكان له قصة عجيبة الإمام السرخسي له كتاب الآن 11 عشرين مجلد يقوم عليه تقريبا فقه الحنفية وألفه وهو في داخل السجن في كان في في سجن في في بئر ليس فيها ماء وسجن فيها وكان يلقن طلابها هذا له قصة عجيبة أيضا ولنا أيضا كلام حول عوا عوائل السجن هذا كله نحتاج إليه لذلك نكمل معكم أيها الأحبة في الحلقة القادمة بإذن الله أيضا ستكونوا عن السجون وفيها تقارير أيضا مهمة حقيقة وبعضها مؤلم لكن يعني يكون به عبرة أشكركم أشكر ابنائي الشباب سلام الله خير التقيكم بإذن الله في الحلقة القادمة وأنتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>